بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إ ل ا بالحق و أ ج ل مسمى والذين كفروا عما أ ن ذ ر و ا معرضون قل ر ا ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و ث ا ر ة من علم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 ل ر أ ي ت م إن كان من ع د ا ل ل ه و ك ف ي ت م به و م الاسلاميه م و س ل ع ل م ه ف ا م ن و ا و ا س ت ك ب ر ت م إن ا ل ل ه ل ا ا يهدي ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا للذين آ م ن و ا ل و ك ا ن خيرا ما س ب ق ن ا إ ل ي ه وإذ ل م ي ه ت د و ا ب ه ف س ي ق و ل و ن ه ذ ا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه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 ل و ص ي ن ا ل إ ن ن س ا ا ب و ل د ي ه ح س ن ا ح م ل ت ه أمه ك ه و و ض ع ت ه و ر محمد ر ا ث ل ا ث و ن ش ه ر ا ب ل س إذا بلغ أشده و ب أربعين ل غ س ن ة ق ا ل ق ا ل ر ب أوزعني أن أشكر نعمتك ا ل ت ي أنعمت ع ل ي و ع ل ى و ا ل د ي و ع ل ى و ا ل د ي و أ ن ا أ ع م ل ص ا ل ح ا ترضاه و أ ص ل ح ل ي في ذريتي إني تبت إليك وإني تبت من ا ل م س ل م ي ن أ و ل ى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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افر لكما أ ت ع د ا ن ي أ ن خ ر ج وقد خلت القرون من قبلي وهما, وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن ان وعد الله حقا فيقول ما هذا إ ل ا م و أ و ل ع ه النابلسي ي حق ل ق ل ت من ق ب ل ه م من, من ا ل ج ن و ا ل إ ن ن س ه م ك ا ن و ا خ ا س ر ي ن و ل ك ل د ر ج ا م ا عملوا و و ن ف ي ه م ع م ا ل ه م وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النير اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم, بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون موسوعه النابلسي ع ا د ذ ذ ر ق و ح ق ق ا و للعلوم ت ا ن من بين ذ ر ي د ن الاسلاميه موسوعه ا ف ع ل ي ك م ع ذ ا ب يوم ع ظ ي ل ق ا ل و ا أ ج ئ ت ن الاسلاميه ت عن ا فاتنا ب م ا ت ع د ن ا إن كنت من ا ل ص ا د ق ي ن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 موسوعه م النابلسي و ل ع ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ا لفضيله الدكتور م ح م و ل ا أ ب ا ل أفئدتهم من ش ي ء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 يهدي إلى ل ا ح موسوعه ت ق ق ي يا م م ن ا أجيبوا د النابلسي ل ه و م و ه يغفر ك ذنوبكم م من ج ك م للعلوم ذ ا ب ي ن ل ا ي ج س ل ا م ي ا ل ل ه ف ل ا س ب م ع ج ز ف ء الله ض و الحسنى أ و ل ئ ك في ع ل ا ل م ب ي ن أولم يرون ا ل ل ه ا ل ذ ي خ للعلوم ق ا س م ا ا و ت ل يعي ب خ ل ق ق ه ن ب ا د ر ع ل ى يحيي ا ل م و ت ى بلى على كل إنه ش ي ء ي موسوعه ا ل ن ا ب ل ي س هذا ب ا للعلوم ح ق ق ا و ا ا ل ع ا ل ا س ل لهم كأنهم يوم ا يوعدون ل م ي ل ب ث و ا إلا س ا ع ه ا ل ن ه ا ب ل ا فهل ي ه ل ك إ ل ا ا ل ق و م ا ل ف ا س ق و ن